الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وَجّة الفَافَم إ يَومَ الفَصلِلكَ نَم قاتَ يَوْومفَخُ بالصُور فَ تأْتُونَ أفواج وَفُوتِد السم فكَانت عبو ب وَوتيرَة الجب فكانَت اباب جهن مكَانَت مِفَاد يَ الطينَ مأَب لا بثينَ فيه أحطاب لا يذوقونَ فيهاَا برد وَلاَا شراب إ حَممَ وَغاق يزأَساق إنم كانَوا لا يرجون حِساب وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا يَوْمَ يوم ينظر المرء ما غدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا